لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداس والعشي يريدون ودهب ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فَتَقُرُّ دَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ